ويلل لكله مزت المزه الذي جمع ماذ وعده يحسب أن ما له أخلده كلا ليم بذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تبقلع على الافئده ان انها عليهم موصد في عمد متبد بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من في الجيل فجعلهم كعصف مأقون؟